أ ع و ذ ب الازمات ل ه ل ا وقف الازمات ر م بسم ن وقف ا ل ا ه م ه وقف الازمه من ن ي د ه الله وقف ا ل ه ل ا ز ل ه و ح د ه ل الازمه شريك ه وأشهد و ر س و ل ه أما بعد ف أ ه ل ا و م ر ح ب بكم ا في ه ذ ا ا ل ل ق ا ء ا ل ط ي ب ا ل م ب ا ا ر ك وأسأل ل ل ه عز وجل أن يجعل هذا القرار ل ا ميزان حسناتين ء في أجمعين مع ق جريء جديد من اخذته ل التي ق ر ر ا ا ت ت في تاريخ الأمة الإسلامية وكان ل أثر محوري وكبير على ضخمة جدا من المسلمين وفي مساحات وفي على قطاعات جدا ش ع س الإسلامية ة من الأراضي الإسلامية هذا القرار أ خ ذ ت ه ش خ ص ي ة ل ا م ع ة من الشخصيات ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ب ه ر ة في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي يعرفه وجيد المغرب أهل بشكل واضح جدا وجيد لكن ل ل أ س ف غير معروف عند أ ه ل المشرق غير معروف في مصر في الحجاز في الخليج في كل هذه المناطق لان في نوع من الفصل الكبير ل ل أ س ف الشديد بين ا ل ث ق ا ف ة في المناطق ا ل ش ر ق ي ة وبين ا ل ث ق ا ف ة في مناطق المغرب العربي ونحتاج إ ل ى توسيع د ا ئ ر ة العلم وتوسيع د ا ئ ر ة ا ل ق ر ا ء ة لنعلم الكنوز ا ل ه ا ئ ل ة ا ل م و ج و د ة في هذه المناطق ا ل ك ب ي ر ة من العالم ا ل إ س ل ا م ي شمال أ ف ر ي ق ي ا شرق آ س ي ا شرق افريقيا هذه المناطق ا ل ك ث ي ر ة كان فيها عدد كبير من العلماء والقواد على أ ع ل ى درجات الصلاح والتقوى والقياده ة والريادة ونفرغ الشديد محتاجين نقرأ جدا ونفرغ أعمار عشان لكن للأسف كل نقرأ كثير نعرف ذ ا التاريخ المجيد الشخصية اللي عاديين النهاردة نتكلم على النهاردة هي شخصية أبي ي و س ف يعقوب ا ل م ن ص و ر ا ل م و ح د ي ط ب ع ا يعني يوسف يعقوب المنصور لغة ل رتمات م ا أبو ح د ي ولازم نقول الموحدي لان في ش خ ص ي ة ت ا ن ي ة م ه م ة جدا ب ر ض و في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ومن أ ر و ع الشخصيات ولعل يكون في عندنا ف ر ص ة في يوم من ا ل أ ي ا م نتكلم عليها هي شخصيه ة أبو أ يعقوب يوسف المنصور المريني يعني في اختلاف فقط ن ينتمي بني مرين إلى ل و ابو ينتمي الموحدين التي ينتمي إلى دولة لها أ يوسف يعقوب المنصور المريني و أبو يوسف يعقوب و ح د ي ا ل م ن ص هذا هو ح ف د عبد ا ل م م ؤ ابن المؤمن ابن, علي وعبد المؤمن ابن علي هو المؤسس ا وعبد علي علي ل ي هو ح ق ق ل د و ل ة الموحدين و د و ل ة الموحدين كانت د و ل ة ض خ م ة جدا بتضم تقريباً تلت ق ر ي ب ا أ ف ر ي ق ي ا من ليبيا شرقا إ ل ى المغرب غربا ومن الجزائر شمالا وتونس شمالا إ ل ى أ ف ر ي ق ي ا الوسطى جنوبا هذه ا ل د و ل ة ا ل ك ب ي ر ة ورثت كل أ م ل ا ك د و ل ة المرابطين ولعلنا اتكلمنا قبل كده في ح ل ق ة عبدالله ا بن ياسين عن د و ل ة المرابطين وعلى المساحات ا ل ش ا س ع ة التي كانت تحكم هذه الدوله ة عشان ن ف م القرار الجريء الخطير جدا اللي أ خ د و ا ابو يوسف يعقوب المنصور الموحدي لازم نرجع شويه لورا ونعرف إ ي ه اللي حصل مع د و ل ة المرابطين و ق ع ا ل أ م ر أ ن س ن ة رب ا م ي ن سبحانه وتعالى أ ن الدول تعلو ثم تسقط وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس فعلت د و ل ة المرابطين ويعني ضمت أ م ا ك ن ك ث ي ر ة جدا ووصلت إ ل ى درجات ع ا ل ي ة من ا ل ت ق ك ه والصلاح والهدى ولكن مع مرور الوقت حصل نوع من الانحراف وفتن الناس بالدنيا وبدات تكثر المنكرات وبدات تكثر ا ل أ خ ط ا ء ا ل ش ر ع ي ة و ب د أ العلماء ينعزلوا عن ح ي ا ة الناس وحصلت مشاكل ك ث ي ر ة كان لا بد مع حدوث هذه المشاكل أ ن تنهار دوله ة دولة المرابطين ن المرابطين ر و ة ا ل ظهرت شخصية في سنة 512 من الهجرة شخصية حوالي سنة من الدولة المرابطين وهذه الشخصية هي التي قوضت بعد ذلك أ ر ك ا ن د و ل ة المرابطين من هذه ا ل ش خ ص ي ة هذا ا ل ش خ ص ي ة هو رجل اسمه محمد ا بن تومرت ومحمد ا بن تومرت كان من قبائل البربر وكان يعيش في م ن ط ق ة المغرب و ر أ ى المنكرات ا ل ك ث ي ر ة وحاول أ ن يغير من هذا المنكر ب ط ر ي ق ة سنتحدث عنها بعد قليل بعد أ ن نفسر قليلا من ر ح ل ة العلم التي قضى محمد ا بن تومرت محمد ابن تومرت نشأ في أسرة متدينة ابن نشأ أسرة في ولد في سنة 473 من الهجرة وفي الهجرة رحلة ل عنده في في يذهب سنة سنة سنة من كان أن 473 27 قرر 500 طبعا ل ا ل ل إلى إلى م مصر فذهب وذهب ب غ د د وذهب إلى ل ا ا ش محمد وذهب إلى الشام وذهب, إلى المدينة وذهب إلى والكوفة وأخذ البصرة إلى إلى المدينة ي ص ل ل ل ا ع م ة سنة كاملة 12 ط بن ع ا محمد ب ط و م ر في هذه ا ل ر ح ل ة حصل علما غزيرا كثيرا جدا حتى يصفه ا ب ن خلدون ويقول وعاد محمد ا بن تومرت وهو بحر متفجر من العلم وهو شهاب في الدين يعني وصل إليه كل المعلومات التي يمكن ان يعلمها طالب علم في هذه الفترة من البلاد التي سعى فيها في خطيرة التي المعلومات علم سعى العلم أن من لكن كان أن ابن تكن لكن من السنة وصل تومرت واحدة كل طالب الفترة البلاد لطلب مشكلة المشارب لم هذه تشربها مذاهب جدا محمد شرب م ن مذاهب ا ل ش ي ع ة ومن مذاهب ا ل م ع ت ز ل ة ومن مذاهب الخوارج ومن مذاهب ا ل ص و ف ي ة كل التنوعات التي كانت م و ج و د ة في ذلك الوقت تعلم على أ ي د ي ه م محمد بن تومر وبالتالي عاد إ ل ى بلاد المغرب بفكر مختلط ممزوج بين هذا وذاك مع ك ث ر ة العلوم التي كان عليها إ ل ا أ ن ه كان يتصف بصفات ك ث ي ر ة ليست من صفات الصلاح والتقوى مع أنه كان عالما بعلم أنه كان كثير كان شديدا جدا غليظا جدا في دعوته كان ي أ م ر بالعنف وكان متساهلا جدا جدا في قضايا الدماء يعني ما عنده أ ي مانع أ ن يكفر إ ن س ا ن ا ثم يقوم بقتل هذا ا ل إ ن س ا ن وهذا هو فكر الخوارج وكان ما عنده مانع أ ن يقوم بالجدال في قضايا م ح و ر ي ة في ا ل ع ق ي د ة وهذا فكر ا ل م ع ت ز ل ة وكان كثير ا ل ع ب ا د ة وكثير الصيام و ي أ م ر أ ص ح ا ب ه بقيام الليل ومن يخالف منهم قيام الليل كان يخالف الليل يضربه يعني ض ر ب ب ه ا امور طبعا غير م ق ب و ل ة وغير ش ر ع ي ة لكنه كان شديدا جدا جدا كما ذكرنا في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان هذا يسبب نفور الناس منه في كل ما كان يذهب إ ل ي ه حتى عندما كان في ط ر ي ق عودته من ا ل أ س ك ن د ر ي ة إ ل ى القيروان ثم إ ل ى بعد ذلك إ ل ى المغرب في ط ر ي ق عودته ركب في س ف ي ن ة و أ خ ذ ي أ م ر بالمعروف وينهي عن المنكر بهذه الغلظة وهذه ا ل ش د ة غضب منه أ ه ل ا ل س ف ي ن ة و أ ل ق و ه في البحر تخيل ي ع ن واحد في س ف ي ن ة في بحر قبل متوسط أ ل ق ي في البحر لولا أ ن ه يعني اشفقوا عليه بعد أ ن القوه ف أ خ ذ و ه بشرط أ ن يسكت حتى يكمل طريقه إ ل ى المغرب هذه وتنهى هذا الشخصية بدأت تأمر بالمعروف المنكر والتقى المؤمن ابن علي وكان هذا الرجل يبحث عن العلم فأعجب إعجابا كبيرا فتصادقه. علي. يبحث بدأت بعبد فأعجب بمحمد بن تأمر توميرك عن عن و ب د أ يكون ج م ا ع ة ص غ ي ر ة سموها ج م ا ع ة الموحدين وطبعا أ ن ت م ملاحظين في الاسم أ ن ه م كانوا يكفروا من حولهم ويعتقدون أ ن ه م هم الوحيدون الذين يوحدون الله عز وجل و ب د أ يعني يكون ج م ا ع ة صغيره ة بدأت ذ وذهب هذا ه وشاهد عليها أيامها الجماعة مراكش المغرب المنكرات التي كانت عليها يعني زعماء الدولة المربطين في أخريات ايامها وقرر ان يغير كل هذا الأمر بالسلاح إلى كل يعني تكبر وتكبر وقرر يغير في في أن وبالعنف و ب ا ل إ ر ه ا ب الشديد وكبرت جماعته مع مرور الوقت وكان كما ذكرنا متساهلا في الدماء ل د ر ج ة أ ن ه التقى مع دوله المرابطين في ع د ة معارك في أ ك ث ر من مكان ولا نبالغ إ ن ك ل ن ا أ ن ه في غضون 20 أو 25 سنة أزهقت أرواح 80 ألف وما الموحدين سنة مسلم نفسه المناطق ما بين المرابطين وما بين الموحدين محمد بن هذه تمرك ما محمد في كان عنده ظهرت عنده مخالفات ع ق ا ئ د ي ة ك ب ي ر ة جدا يعني ادعى أ ن ه المهدي و ب د أ يتعامل مع الناس على أ ن ه المهدي ادعى الخوارق ا ل م ن ك ر ة ادعى أ ن ه يكلم الموتى وكان يضع بعض أ ص ح ا ب ه في قبور ويكلمهم على أ ن ه م من الموتى ويردون عليه فينبهر البسطاء من الناس, والعوام من الناس ويعتقدون ا ا الناس ل ع و و م من في ذلك ا ل أ م ر ادعى ا ل ع ص م ة و أ ن ه لا يخطئ وكان هذا طبعا من مناهج ا ل ش ي ع ي ة التي مر بها أ ن ا ل أ ئ م ة عندهم معصومون فادعى العصمه ة كثيرة عقائدية يعني فيها وقع منكرات جدا ا ل ع ر ا ق وفي غيرها م ن ا ل ب ل ا د مات م ح م د ب ن ت و ع ش ف ي س ن ة 524 قبل أ ن تظهر له د و ل ة كمجرد ج م ا ع ة وتولى ا ل أ م ر من ب ع د عبد المؤمن بن المؤمن عبد ل ي و ع المؤمن بن علي بدأ هو الآخر يكمل المسيرة والتقى مع دولة المرابطين البحيرة كبيرة المرابطين دولة أعداد جدا دولة أكثر أخير أزهقت الأرواح هو والتقى موقع تومرت الآخر المسيرة فيها يكمل معركة في في مع من من أسقط سنة حتى في 541 من ا ل ه ج ر ة و أ ن ش أ د و ل ة الموحدين على أ ن ق ا ض د و ل ة المرابطين و ب د أ عبد المؤمن بن علي الحياه ق كان, كان سياسي على د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا وكان إ د ا ر ي على د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا ب د أ يرتب ا ل أ و ض ا ع في داخل دولته و ي ن ش ئ المستشفيات و ي ن ش ئ القلعه والحصون و ي ن ش ئ المدن يعني عمل أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا من ا ل إ ص ل ا ح ا ت في داخل البلد ومن يدعو يدعو تومرت وإن لم ما محمد لم أنه كان بن بن كان ينكرها الجديد بالذكر عقائد إلى إليه يعني معظم ق و ا د د و ل ة الموحدين كانوا على ع ق ي د ة محمد بن تومر ولم ينكر عليهم عبد المؤمن بن علي هذا ا ل أ م ر ل أ ن ه كان لا يريد أن يسير ضد ان ل الكبير لدولة ل ط ي ي ا ا ر د و م ح مر المؤمن وظهر الوقت ابن ذلك ل بعد عبد بن ع يسير كان ا م ه و وكان س ف ابن المؤمن عبد بن ب علي ضد ه ه من م ا ا ل ج ي ينشر الإسلام هنا وهناك ولم يكن ينادي ن أن هنا وهناك حاول الإسلام ولم ب ا ل أ ف ك ا ر التي كان عليه محمد بن تومر و إ ن كان لم يعترض على هذه ا ل أ ف ك ا ر ومرت السنوات ومات يوسف ا بن عبد المؤمن ا بن علي في سنة 580 من الهجرة ليتولى بطلنا المنصور أبو أبو يوسف ابن يوسف في ليتولى يعقوب يعقوب علي الموحد طبعا ما عليش اسمه يعني طويل سنة اسمه باسم من بطلنا المنصور ابن ابن المؤمن ابن لكن المنصور الهجرة الموحد طمام مشهور المغرب جدا جدا في بلاد هو أبو أبو عبد وممكن تحفظ ا ل م ن ص و ر الموحدي خلاص اتعرف ا ل ش خ ص ي ة اللي احنا بنتكلم عليها فظهرت هذه الشخصيه كان عنده خمس سنة وعشرين سنه ن ب د ف ي ح ل ق ت ن الإعلان ا اليوم الواضح والصريح وهو أن محمد بن محمد تومرت ك القرار ن وكان مبتدعا مخطئا ك في ا ل ع ا التي دعا إليها وأنه ليس معصوما وأنه ليس المهدي وأن كل ما ادعاهم ئ د ليس ليس كل ل وأنه وأنه وأن ن م ك ت و و خ ا ك لا تجوز لمثل تجوز ده قرار ا ل جريء ة إخواني أخواتي هذا ليه القرار ده جريء ل أ ن ه بيعرض أ ب و يوسف يعقوب المنصور الموحدي نفسه ل ل إ ق ص ا ء لان معظم قيادات الجيش وقيادات ا ل د و ل ة من المعتقدين تمام الاعتقاد ف ي أ ف ك ا ر محمد بن ت و م ر فممكن يحصل عليه انقلاب ويقصى من كرسي الحكم وكرسي م ن ا ل د و ل ة ممكن ترفض الناس مثل هذه ا ل أ ف ك ا ر الجديده ة ونخلي والأجداد وطبعا بالنا دادين الأباء وطبعا الكلام دا صعب والناس دي بقالها أربعين تغييره تقريباً دي والناس سنة على نفس الفكر لكن أ ب و يوسف يعقوب الموحدي رحمه الله أ و المعروف بالمنصور طبعا المنصور ده لقب له آ ث ر أ ن يظهر هذه ا ل ح ق ي ق ة حتى و إ ن حدث له إ ق ص ا ء ل أ ن ه كان يعلم أ ن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين وهو كان رجلا ط ق ي ا ورعا صالحا في نفسه كان كريما واسع الكرم كان سخيا واسع السخاء وكان مطبقا للشريعه في كل بنودها فقال أ ن ه لا يجوز له أ ن يكتب مثل هذا ا ل أ م ر و خ ا ص ة أ ن ه في صلب ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ع ل ن هذا ا ل أ م ر وكان المنصور ا ل م و ح ي د ر ح محبوبا ه الله م جدا عند الناس فقبلت الناس هذه الكلمات في فترة من الفترات لكنه أقام عليهم الحجة بالتي الله عز وجل وبدأ يختلط بالناس اختلاطا كبيرا وينبث تماما وجدلوه لكنه عليهم وجدلهم وجل يختلط من أحسن بدين وينبث هذه هي وعرفهم فترة وبدأ في عز منهج العنف و ا ل إ ر ه ا ب الذي كان عليه محمد بن تومر والذي تعلمه بعده عبد المؤمن ا بن علي وعبد المولى بن علي مع كل ا ل إ ص ل ا ح ا ت التي عملها في د و ل ة الموحدين إ ل ا أ ن المؤرخين عندما يذكرون سيرته يقولون نعم كان إ د ا ر ي ا عظيما وكان سياسيا كبيرا وكان صواما وكان قواما ولكنه كان متساهلا في الدماء ولكنه كان سفاكا لدماء المسلمين كان كل الأمور الذي غير كل هذا الاتجاه يستسل غير هذه كان المنصور ا ل م و ح د رحمه الله ب د أ يعلم الناس ا ل د ع و ة بالتي أ ح س ن وكيف يمكن ل ل خ ل ي ف ة أ ن يتباسط مع الناس كان كان كان كان كان الكبير الضعيفة في الطريق ويقضي لها حاجتها كان يقف للفقراء والضعفاء كان يصلي الجنائز الجمع والأعياد الناس المرضى المستشفيات المرضى المستشفى المنصوري الكبير طبعا المستشفى المنصوري وأنشأ يقف في ويقضي يقف يصلي ويصلي ويخطب في يحضر ويعود يحضر في ليمر للمرأة على ينسب إ ل ى المنصور الموحدي رحمه الله أ ن ش أ المستشفى المنصوري الكبير على أ ح د ى اصطراد في ذلك الوقت وممكن متسموش ا مستشفى ممكن تسميه م د ي ن ة ط ب ي ة ك ا م ل ة ل د ر ج ة ان في داخل ح د ي ق ة المستشفى كان فيه اربع بحيرات ص ن ا ع ي ة أ ن ا عايزك تتخيل حجم المستشفى المنصوري الضخم في هذه ا ل م ن ط ق ة واستخدم له عظماء ا ل أ ط ب ا ء وكان يخرج بنفسي بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ليعود المرضى في هذا المستشفى كل ج م ع جمعة من أ ي ا م المنصور الموحدي رحمه الله كان يجمع ا ل ز ك ا ة بنفسي وكان يفرقها وكان كما ذكرنا واسع الكرم في يوم من أ ي ا م العيد وزع على فقراء المسلمين في د و ل ة الموحدين أ ك ث ر من سبعين أ ل ف شاه من حر ماله رحمه الله ومع كل ذلك مع كل هذه ا ل أ م و ا ل ومع كل هذه الثروات إ ل ا أ ن ه كان زاهدا في حياتي فكان يلبس يلبس الخشن من الثياب وكان يتبسط في الاكل أ ك ك ل ن ي أ البسيط جدا من الطعام من ويشرب البسيط من المشارب فكان على هذه ا ل ص و ر ة ا ل ج ل ي ة ا ل ب ه ي ة من ص و ر ة القائد المسلم الورع التقي حرق الموحدي ملحدة حرق يحتفظ المنصور بأفكار خارجة الشريعة الموثقة الفلاسفة التي كانت تنادي بأفكار ملحدة خارجة عن الشريعة الإسلامية هذه الكتب ولم يحتفظ إلا بالكتب الإسلامية كل ولم عن كتب هذه وكان يدرس كتب الفقه وكان يتعلم ويحضر مجالس العلم بنفسه ويحض الناس على حضور مجالس العلم وعم ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن في دولته وارتفع سهم د و ل ة الموحدين في العالم ا ل إ س ل ا م ي بشكل كبير و خ ا ص ة أ ن هذه ا ل د و ل ة وهذا الرجل كان معاصرا لمن كان معاصرا لصلاح الدين الايوبي أ ي ي و ب ب س ح ن الله ع ن كان ن ي ا ل م ص ر ر الموحد ا ل في غ ك و بكل هذه الإصلاحات في العقيدة هذه في وفي ا ل ا م ة وفي الجهات في سبيل الله وفي إ ص ل ا ح الثغور وفي إ ق ا م ة المستشفيات وكان صلاح الدين الايوبي أ ي ي و ب رحمه ل ل ه رحمه الله الذي حققه في حطين وارتفعت معنويات المسلمين جدا في د و ل ة الموحدين وضموا بعد ع د ة لقاءات من المعارك مع الصليبيين ضموا ا ل أ ن د ل س من جديد إ ل ى المسلمين بعد سقوط د و ل ة المرابطين ضاعت بعض الثغور من المسلمين في د و ل ة ا ل أ ن د ل س فاعادت أ ع د الدولة الموحدين أ هذه الثغور إ ل ى ح و ز ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين ثم مرت الأيام خمسمية وجاءت سنة 91 من الهجرة ليعطي رب العالمين سبحانه وتعالى جائزة كبرى للمنصور الموحدي العظيم المسلمين سبحانه الهجرة وتعالى جائزة هذا الإصلاح ليعطي على لعقيدة رب كبرى في هذه ا ل د دولة و ل الكبيرة ل ة ا م و ح د ي ن أن جهز له ل ق ا ا ء في سبيل ل ل ه من ع ا ل ل ص ي ي ب في م و اعظم ة من أ ع المواقع في تاريخ ا ل إ س ل ا م وهي م و ق ع ة ا ل أ ر ك في سنه خمسمئه واحد وتسعين في شمال ا ل ا ن د ل م و ح د ي بجيش قوامه 200 أ ل ف مقاتل مع جيوش الصليبيين وكان قوامه 225 مقاتل 225 ألف يعني م و ق ع ه ه ا ئ ل ة بكل المقاييس أ ع د ا د ض خ م ة جدا من الجنود التقى في موقعه ا ل أ ر ك وله خطابات في غ ا ي ة ا ل ر و ع ة خ ط ب فيها في الموقع يحفز الناس على ا ل ج ن ة ويحفز الناس على النصر أ و ا ل ش ه ا د ة وكان يقود جيوش المسلمين بنفسه و استطاع في هذه ا ل م و ق ع ة أ ن يحقق نصرا خالدا على الصليبيين و يا إ خ و ا ن ي و يا أ خ و ا ت ي قتل في م و ق ع ة ا ل أ ر ك من الصليبيين ألف وأسرى ألف مقاتل وأسرى 20 ألف وحصل المسلمون غنائم لا تحصى من هذه الموقعة الخالدة التي يقارن يقارن هذه الموقعة في التاريخ بموقعة القادسية واليرموك في عمق التاريخ الإسلامي في في غنائم من بموقعة عمق يقارنون تحصى هذه هذه إ ل ى ا ل ج ا ئ ز ة الكبرى و إ ل ى النصر العظيم و إ ل ى الشرف العميق الذي حققه هذا البطل ا ل إ س ل ا م ي الفذ المنصور الموحدي رحمه الله عندما اعاد الناس إ ل ى دين الله عز وجل كما ينبغي أ ن يكون وزع, عبد وزع المنصور الموحدي وعاد وأنشأ أربعة على أخماس الغنائم على الجيش وعاد بالخمس إلى المغرب وأنشأ بهذا الخمس مساجد إلى ضخمة و أ ن ش أ مسجد كبير جدا في أ ش ب ي ل ي ة في ا ل أ ن د ل س تخليدا لهذه الذكرى وجعل م ن ا ر ة هذا المسجد ع ا ل ي ة جدا وصل ارتفاع هذه ا ل م ن ا ر ة لمائتين متر وكانت من المعجزات هذا الزمن وما زالت هذه ا ل م ن ا ر ة ب ا ق ي ة إلى ز م الى ن ن ا ا آ ن وما المسجد زال باقية ل إ زماننا الان آ ن لكن للأسف ل حول المسجد الذي ش د د ي أ ش أ الأركب ه رحمه الله المنصور الموحد تخليدا لذكرى موقعة ه ذ المسجد ا إ ل ى ك ن ي س ة لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله هذا ما حدث مع معظم أ و مع كل مساجد ا ل أ ن د ل س بعد سقوط د و ل ة الاندلس أ ن د ل س حقيقة ل م ص و و ر ا ل م ح رحمه ا ل ل ه هذا في ا ا ل الرائع الإدارة وفي هذا الفقه العظيم لسياسة الأمور في دولة الموحدين علم المسلمين كلهم النصر ولعلنا لو الموحدة و وفي خطوات ب هذا قررنا في في كيف يمكن أن يتحقق أن المنصور الموحدي بخطوات صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا في إصلاح الأوضاع هتجد أن الخطوات تقريبا متشابهة تماما تشابه رحمهم أن هتجد في كلاهما حرص على إ ص ل ا ح ع ق ي د ة المسلمين أ و ل اولا كلاهما ن ش ف أن ص ح الدين الأيوبي أسقط في البداية الدولة العبيدية الخبيثة التي زورت وزيفت عقيدة المسلمين علماء السنة وقامت ببشائع عقيدة في وزيفت أسقط زورت وقترت كثيرة فقام باسقاط ن هذه ا ل خ ل ا ف ة أ و ل ا حتى يستطيع بعد ذلك أ ن يحارب الصليبيين والمنصور الموحدي أ و ل ح ا ج ة عملها قبل أ ن ي ب د أ في أ و يشرع في أ ي إ ص ل ا ح ا ت هو أ ن أ ص ل ح ع ق ي د ة المسلمين في بلاد د و ل ة الموحدين ا ل و ا س ع ة وفي بلاد الاندلس أ ن أن د ل ل س ثم ص ح ا ل د ي الأيوبي الصفوف أخذ يجمع ي و ح ا ر راية ا ا الواحدة ي ت تحت وكذلك ف ع ا ل م ن ص و ر ا ل م و ح د وحد دولة, دولة ي الدين ن ل الأندلس ف ك ي ا الايوبي ح د صلاح ن ا ل أ ي سلك مسلك الجهاد في سبيل الله ضد الصليبين ي ولم يسلك مسلك المفاوضات وبيع ا ل أ ر ا ض ي والتنازل وما إ ل ى ذلك من امور وكذلك فعل المنصور الموحدي رحمه الله انتصر صلاح الدين الأيوبي تلاتة وتمانين الهجرة سنة انتصر حطين وبعدها مواقع سنوات في في خمسمية من فقط بثمان في م و ق ع ة ا ل أ ر ك في س ن ة خمسمئه وتسعين برضو على الصليبيين كانت م و ق ع ة حطين ق ا س م ة للصليبين ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمن وكذلك كانت م و ق ع ة ا ل أ ر ك ق ا س م ة للصليبين ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمن أ و ج ه التشابه ك ب ي ر ة جدا مع ان هذا في المشرق وهذا في المغرب هذا ر ب ي في ب ي ئ ة وهذا ر ب ي في ب ي ئ ة م خ ت ل ف ة لكن اللي رباهم ح ا ج ة و ا ح د ة يا إ خ و ا ن ي واخواتي وهما ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة إ ذ ا وحد المسلمون مشاربهم و أ خ ذ و ا من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة واتبعوا السلف الصالح واتبعوا النهج القويم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م ولا شك يصلون إ ل ى نفس النتائج النصر يا إ خ و ا ن ي و ا خ و ا ت ي ي أ ت ي من عند الله عز وجل ومحال أ ن ينصر رب العالمين سبحانه وتعالى قوما بدلوا دينهم وحرفوا عقيدتهم وما النصر إ ل ا من عند الله إ ن الله عزيز حكيم نسال الله عز وجل أ ن يفقهن ا في سننه و أ ن يعلمن ا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يعز ا ل إ س ل ا م و المسلمين جزاكم الله خيرا كثيرا و السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته